في تفسير قوله تعالى وداود وسليمان الآية قال أجزل الله مثوبته اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل الفقه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم وبعد وفاته من غير نكير وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة لذلك فمن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظه فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال لم يرد منا تأخير العصر وإنما أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنى واجتهد آخرون واخروها إلى بني قريظه فصلوها ليلا وقد نظروا إلى اللفظ وهؤلاء سلف أهل الظاهر وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس ومنها أن علي رضي الله عنه لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام فقال كل منهم هو ابني فأقرع بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين الآخرين ثلثي الديه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده من قضاء علي رضي الله عنه. ومنها اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه في حكمه في بني قريظة. وقد صوبه النبي. صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ومنها اجتهاد الصحابيين الذين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر وصوبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال للذي لم يعد أصبت السنة واجزاتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين ومنها اجتهاد مجزز المدلجي بالقيافة إذ قال إن أقدام زيد وأسامة بعضها من بعض وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى برقت أسارير وجهه وذلك دليل على صحة الحاق ذلك القائف الفرع بالأصل مع أن زيدا أبيض واسامه أسود فألحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم ومنها اجتهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الكلاله قال أقول فيها برايي فإن يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان أراه ما الوالد والولد فلما استخلف عمر قال إني لأستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر قال مقيده وعفى الله عنه وغفر له ومن أغرب الأشياء عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له إلى معنى الكلاله إشارة واضحة ظاهرة جدا ولم يفهمها عنه مع كمال فهمه وعلمه وأن الوحي ينزل مطابقا لقوله مرارا وذلك أنه رضي الله عنه قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر ما سألته عن الكلاله حتى طعن بأصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم واضح كل الوضوح في انه يريد أن الكلاله هي ما عدا الولد والوالد لأن آية الصيف المذكورة التي أخبره أنها تكفيه دلت على ذلك دلالة كافية واضحة فقوله تعالى فيها إن امرؤ هلك ليس له ولد صريح في أن الكلالة لا يكون فيها ولد وقوله فيها وله أخ أو أخت يدل بالالتزام على أنها لا أب فيها لأن الإخوة والأخوات لا يرثون مع الأب وذلك مما لا نزاع فيه فظهر أن آية الصيف المذكورة تدل بكل وضوح على أن الكلالة ما عد الولد والوالد ولم يفهم عمر رضي الله عنه الإشارة النبوية المذكورة فالكمال التام لله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى علوا كبيرا ومنها اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة التي توفي زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فقال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة وقد شهد لابن مسعود بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنحو ذلك في بروع بنت واشق ففرح بذلك ومنها اجتهاد الصحابة في أن أبا بكر رضي الله عنه أولى من غيره بالإمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على غيره في إمامة الصلاة ومنها اجتهاد أبي بكر في العهد بالخلافة إلى عمر سواء قلنا إنه من المصالح المرسلة أو قلنا إنه قاس العهد بالولاية على العقد لها ومن ذلك اجتهادهم في جمع المصحف بالكتابة ومن ذلك اجتهادهم في الجد والإخوة والمشتركة المعروفة بالحمارية واليمية ومنها اجتهاد أبي بكر في التسوية بين الناس في العطاء واجتهاد عمر في تفضيل بعضهم على بعض فيه ومنها اجتهادهم في جلد السكران ثمانين قالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد الفريه وأمثال هذا كثيرة جدا وهي تدل على أن اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه متواتر معنا فإن الوقائع منهم في ذلك وإن لم تتواتر احادها فمجموعها يفيد العلم اليقيني لتواترها معنا كما لا يخفى على من عرف ذلك ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى المتضمنة لذلك مشهورة قال المؤلف رحمه الله وأمثال هذا كثيرة فلو تقصيناها لطال الكلام جدا وهذه الوقائع التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكر تدل دلالة قطعية على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكام ويعرفونها بالأمثال والأشبه والنظائر ولا يلتفت إلى من يقدح في كل سند من أسانيدها فإنها في كثرة طرقها واختلاف مخارجها وأنواعها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لا شك فيه وإن لم يثبت كل فرد من الإخبار بها كما هو معروف في أصول الفقه وعلم الحديث بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر يعقبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته